الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ ديارهم لأول أعتهم حصونهم من الله فأتاه الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخرجو نبوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي البصير ولولا أن كتب الله عليهم الجلال لهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاعرون فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة لو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ولي الفاسق ولكن الله يسلط رسله على من يشاء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 إن الله شديد العقاب للفقراء المهادرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبرأوا الدار ولي يحبون من هادع إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ فَيَقُولُونَ لِاخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا اي وطئت لم لصرا انكم والله يشهد انهم لكاذبون لا نخرجوا لا يخرجون معهم ولا ان لا لأنصروهم ليولن لذبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله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 كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب نليم كمثل الشيطان إذ قال للنسان كفر فلما كفر قال إني بريم خاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء.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 من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله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 سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له لسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم